الذين يستخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الذين يستخذون الكافرين أولياء أَرَءَضّغُونَ عَنْ دَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا أَرَءَضّغُونَ عَنْ دَهُمْ